أَلَمَّا آمُرْنَا دَعْوَانَا لِاسَفِينَا وَأَمْطَعْنَا عَلَيْهَا ح وَأَمْ طَفَنَ عَذَائِدًا مِنَ السِّجِلِّ مَوْلُومٌ مُسْرَوَةٌ وَمَا هي مِنَ மீனி மீன விதயான وَإِلَىٰ مَدِينَةٍ نُخَرِّجُهُمْ صُبْحًا وَعَصْرًا